وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مِّن بَعْدِهِ الْعَالَمِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا جَعَلْنَاهُ فِي الْأَرْضِ مَرْصُودًا إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَيْتَخِذُونَ آلِهَةً دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين ترى فاوى نظره نس نجوم فقال ان ساقيم فتولوا عنه مدبرين ترى اله يَأْتُونَ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لاَ تَصُومُونَ صَرَّغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأُخِذُوا إِلَى يَزِفُونَ وَلَئِنْ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قالوا بنو لهم ضلالا فالفوه في الجحيم فاردوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين وقالوا ان ذاهب الى ربي سيهدين ربي هذلي من الصالحين فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا فَزَغَ مَأْهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ستجدني إن شاء الله من الصابرين